ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء, وسقو ماء حميما فقطع امعاءهم ومنهم من يستمع إليك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 فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشباطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات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 فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصممهم أعمى أبصارهم أ يتدبرون القرآن أ يتدبرون القرآن أم على قلوب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 ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم تعرفنهم في لحل القول والله يعلم أعمالكم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضوانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم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 وَشَاقُوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لن يضروا, الله لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ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 وَإِن تُؤْمِنُ وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمَالَكُمْ إِن يَسْأَلُكُمُهَا فَيُحْفِكُمْ تَبَخَّلُ وَيُخْرِجُ أَضْوَانَكُمْ هَאَن تُمْهَاءُ لَذَائِطُ دَعْوَنَا لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبد القوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم